حرف العطف الفاء يفيد الترتيب مع التعقيب أي ما بعدها حصل بعد ما قبلها. مثال يسجد الإمام فالمأموم تفيد الجملة أن الإمام يسجد أولا ثم يعقبه المأموم دون تراخ.